الحمد لله ربعين والصلاة والسلام على من النبي بعده وعلى التابعين الرغم الآن إلى مدين ثم مبع نزلنا مع اللقاءات المسمات به الوصول إلى الأصول من علم الأصول وهذا اللقاء الرابع عشر وتوقفنا عند قول الماتن الإجماع الإجماع تعريفه الإجماع لغة العزم والاتفاق ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشورتاءكم أي أعزموا أمركم يبدأ تعريف الإيه الإجماع لغة العزم والاتفاق على شيء معين وإحنا الأدلة التي نستنبط منها الأحكام على ثلاثة أمور من جهه الاختلاف والاتفاق عند العلماء يعني ايه يعني مثلا الكتاب والسنة ده اجمع الامة على استنباط الاحكام من الكتاب والايه والسنة الاجماع والقياس محل خلاف جمهور المسلمين على انهما يستنبط منهما الاحكام ده بالنسبة للايه للاجماع والقياد الا الاجماع مثلا خالف في النظام من المعتزلة وبعض الخوارج والقياس خالف في الظاهرية والجعفرية وهي طائفة شيعية القسم الثالث محل خلاف بين العلماء حتى بين جمهور المسلمين اللي هما قالوا بالإجماع والقياس اختلفوا في القسم الثالث هذا اللي هو شرع منطب لنا والاستحسان والاستصحاب ومذهب الصحابي والعرف يبقى الجمهور المسلمين اختلفوا في هذه الأمور كأدلة يستمت منها الأحكام أم إيبا أنا عندي كده تلت ايه؟ تقسيمات إجمع العلماء على الكتاب والسنة ثم جمهور المسلمين على, على إجمعه القياس وخالف فيه بعضه أهل العلم ثم الحل الخلاف بين أهل العلم حتى بين جمهور المسلمين في للتصحاب وشرع من قبضنا وقول الصحابي والتصحاب والاستحفاء عزيزي في عنوين لن تأتي معنا في الكتاب لكن تاتي معنا في كتاب إنه أعلى لكن ده إيه؟ ده التقسيم الأدلة المستنبط منها على جهة الاختلاف والاتفاق بين اهل العلم واضح الكلام يبقى الإجمع هذا محل اتفاق بين أهل العلم صح كده؟ بين جمهور إيه؟ المسلمين محل إيه؟ اتفاق جمهور إيه المسلمين وإلا مثلا إم الشوكاني ليرى الإجمع عزيز وكذلك بعض أهلي العلم قال تعريفه الإجمع لغة العزم والاتفاق ومنه قوله تعالى فأجمع أمركم وشركاءكم واصطلاحا اتفاق مجدهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي يقول اتفاق مجدهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي يبدأ يعرف كل لفظة فخرج بقول اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع يعني لو أن العلماء كانوا خمسين عالمة واتفقا تسعة وأربعون أو تسعة وأربعون منهم على قول وخالف واحد فقط لا يعد إجماع بل يعد قول الجمهور هو قول التسعة والأربعين وخالف بعض أهل العلم هو وهو الواحد خلافا مثلا لابن جرير الطبري ابن جرير الطبري يرى أن الواحد والاثنين لا يخرمان الإجماع يعني لو خالف واحد أو اثنان ينعقد بهذا الإجماع وخلافا لمن يرى أن أهل الظاهر لا يعتد بخلافه بعض أهل العلم يرى ذلك مثلا إمام النووي في كثير من الأحيين لا يعني يعتد بخلاف الظاهري والصحيح أنهم مجتهدون لهم أقوال لها وجاهة من النظر فيعتد بخلافه يبقى لا ينعقد الإجماع ما دام هناك المخالف حتى ولو كان المخالف واشدة صحيح محمود ايه هو بقى قال وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبروا وصاقهم ولا خلافهم يبقى الجهلة دم لا يعتدوا أصلا بخلافه يعني لو واحد طلع يقول مثلا السجائر لا تفطر الصائم وكان مثلا إجماع الأمة على أن السجائر من المفطرات لا يعتدوا أصلا بخلافه لأننا نتكلم على المجتهدين لا نتكلم لا على العوام ولا على المقلدين ولا على الجهلة الذين لا يعرفون كيف تستنبطوا الأحكام واضح يقول وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر <تصفيق> لننتكلم على على الأمة المحمدية ما سواه من الأمم لا يعتد بأقواله إنما يعني نذكره ليس من باب الإيه الـ الـ أننا نعتدوا بخلافه لكن من ذلك ذكر الأقوال معي وإلا في مسألة كمثلا نكاح المتعة أجمع المسلمون لأن الشيعة خلاف بينها العلم هل هم أصلا مسلمون أم لا والراجح أن العلماء الذين يعني مطلعون على الأقوال وكذا هؤلاء كفار نوع معين على الإثماء عشرية بصفة إيه أخاف ما سواهما يعني كفار كفار نوع لا عين يعني نكفر أعينهم أشخاصهم إلا بعدما تقام عليهم الحجة فإنما يعني تذكر الأقوال من باب إيه عد الأقوال لا من باب أن نعتد بخلافهم في هذه المساكل نكاح المتعة يجمع المسلمين على أنه محرم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه طيب لا يعني يعتبر قول أحد يعتد بقوله يعني لا يقول أحد نكاح المتعة جائز عند الشيع بل هو من المستحبات التي يتقربون بها إلى رب الأرباد حينئذ يجوز نكاح المتعة والخلاف معتبري أخلاف لأنه لا يعتد بخلافه ومن يأخذ بهذا القول كأنه إيه؟ خرج عن دائرة الإجماع خالف سبيل المؤمنين قال وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليلا لان الدليل حصل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل او تقرير ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكنا لا نقلا للإجماع معنى الكلام كالآد إن عليك سواجه يبقى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بقول وصار على هذا القول كل الصحابة هل تعتبر في المسألة إجماع هو إجماع أصلا من حيث يعني الذات هو إجماع لكن من حيث كونه دليلا ليس بإجماع ليه لأن هنا نقول الدليل السنة والسنة أعلى من الإيه من الإجماع لأن السنة لم يختلف فيها أحد أما الإجماع فقد اختلف فيه الإيه؟ بعض العلماء كذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون ليه لا نجعله إجماعا لأن الصن أعلى من الإيه؟ من الإجماع وأقوى دليلا من الإجماع قال وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا لو قالوا مثلا يعني الكل أكبر من الجزء هذا حكم شرعي أم عقلي أم عادي عقلي لا مدخله في علم أصول الفقر لأنه يتكلم على الأحكام الشرعية قال إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع والإجماع حجة لأدلة منها يبقى ما هي أدلة الإجماع قال أولا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطَى لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ طيب أين الدليل فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول عند الله عز وجل يبقى لما يجتمعوا على حكم مسألة بعينها لا شك أن هذا الحكم مقبول عند رب العالمين وضح وجه للصنباط وضح الثاني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تذهب أنهم لم يتنازعوا واتفقوا دل على أنه حجة دل على أن ما اتفقوا عليه حق الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلاله وده محل خلاف بين أهل التحقيق منهم من صحح الحديث ومنهم من ضعفهم ومن ضعفهم بعضهم قال بعدم حجية الإجمع وبعض من ضعف الحديث قال بحجية الإجمع عليه لأنه ليس الدليل الوحيد في المسألة رابعا أن يكون إجمع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي, أكرم التي هي أكرم الأمم على الله؟ منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله عز وجل يبقى هذا من أكبر المحافظ يعني كأنه يقول إيه؟ إذا أجمعت الأمة على مسألة ما وأنت تقول أن إن الإجمع ليس بحجة فأمامنا أمران الأول إن كان حقا لماذا لا يكون حجة وإن كان باطلا كيف تجمع هذه الأمة التي أكرم الأمم على الله عز وجل على شيء باطل إلى أن يرسى الله مثل الأرض ومن عليها ويعني هذا من إيه؟ من أكبر المحال واضح الدليل العقلي ويعني الإمام الشوطاني بسرعة مش عز وجل نقول الشافعي يقول فيه رسالة يقول قال الشفعي فقال لنا قائل فقال لي قائل قد فهمت مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله وأن من قبل عن رسول الله فعن الله قبله بأن الله افترض طاعة رسوله وقامت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة أن يقول بخلاف واحد منهما يقول الكتاب والسنة وعلمت أن هذا فرض الله فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وده الإجمعها كذا يعني الإجمع في بعض الأحيين يقول إيه؟ وأجمع على كذا لكذا ولكذا وفي كثير من الأحيين يقول وأجمع على كذا ولا يذكر لهذا الإجماع دليلا واضح فهو يقول له يعني فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي أتزعم أن أو أتزعم, أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها ده كلا يعني كأن آه وده فلا صحيح يعني إذا نقلوا الإجماع ولم ينقلوا مثلا دليل الإجماع بالتأكيد لابد له من إيه؟ من دليل لكن مرور مثلا الأعوام والقرون يكتفون بذكر إيه؟ الإجماع قال فقلت له أما ما عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله فكما قالوا إن شاء الله وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية على رسول الله واحتمل غيرهم صح ولا إن لم يذكروا الدليل إما أن يكون أخذ هذا من دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون استنبطوا هذا قال ولا يجوز أن نعده له حكاية واضح لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مثموعا ولا يجوز أن يحكي شيئا بتوهم يمكن فيه غير ما قولاه كلام واضح ان لم هو يقول ايه لم يذكر أن هذا الاجماع دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا لا يجوز ان نعد هذا الاجماع فيه دلاله على ان النبي قاله ليه لان لا يجوز ان نعد ان النبي قال كذا الا بدليل فعلا سمع من النبي ان يقول قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مع ازاي في دليل غير ايه ما هو يتكلم بقى على ايه على هذه الجزئية ان هم الان لم ينقلوا ان هذا الاجماع دليله قول النبي سعى صلى طيب اين بقى دليلك على ان هذا الكلام حجة ونسلم له ونأخذ به في استنباط الاحكام معروف وجهة النظر يعني كان يقسم كل شيء في الاجماع الاول ان اجمع وقالوا دليل اجمع كذا الثاني ان اجمع ولم يذكروا الايه الدليل فيعني امامنا امران الاول اما ان يكون سمعوه من النبي ولم يذكروا ذلك او يكون لم يسمعه اصلا من الايه من نبي انما هو استنباط لهم اتفقوا عليه مثلا يعني فكنا نقول بما قالوا به اتبعا لهم ونعلم انهم اذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذب عن عامتهم وقد تعذب عن بعضهم ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على خطأ إن شاء الله فإن قال فهل من شيء يدل على ذلك وتشده به قيل أخبرنا سفيان عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله عبده إلى آخر الحديث تكملتوا إيبا قال أخبرنا سفيان عن عبد الله ابن أبي لبيد عن ابن سليمان ابن يسار عن أبيه أن عمر ابن الخطابي خطب الناس بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لله فينا كما قام فيكم يعني هذا الكلام كلام من <تصفيق> الذي سي... ف <تصفيق> كلام النبي صلى الله عليه الله قام كما قام فيكم فقال اكرموا اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا فمن صره بحباحة الجنة البحباحة هي التوسط في المنزل واللزوم المنزل يعني من أراد أن يلزم وسط الجنة ألا فمن صره بحباحة الجنة فليلزم الجماعة نخبأنا عشان نواجه الاستنباط والشاهد فليلزم الجماعة هل انت تسهم من هذا الكلام فليلزم الجماعة يعني يلزم أبدان الجماعة ولا يلزم إيه فيلزم إيه قول الجماعة وما اتفق عليه الإيه؟ الجماعة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ أي مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن ثرته حسنته وتاءته سيئته فهو مؤمن واضح الكلام واضح الاستدلال والحديث ضعيف مرسل لكن كل جملة فيه وردت فيه حديثة صحاح إبقى كانه حدث قال أي الشافعي فما معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعتهم قلت لا معنى له إلا واحد كلام من بالشافعي أيضا قال فكيف لا يحتمل إلا واحدا قال من الذي يخاطبهم قلت إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين واضح كلام وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأبقياء والفجار فلم يكن في لزوم الأبدان معنا لأنه لا يمكن ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعتهم معنا إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما فلم وضح شباب صنع من الشراب إيه نوضح أو يعني نشرح كلمة إيه لإن الوقت ولابد أن ننتهي من الإيه كتاب إن شاء الله قال ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لازم جماعتهم إذا فعلت لما تأتي على الله عز يعني فعلت كذا لأن المسلمين أجمع على كذا لا شك أن هذا حجة لك عند رب العالمين فقد لدم جماعتهم ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلجومها وإنما تكون الغفلة في الفرقة فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس ان شاء الله يبقى ممكن لما تكون لحالك وتستنبط الحكم يعني يفوتك قيد صيده رب العالمين يفوتك مثلا ايه اللقطه من الالفاظ لم تقت عليها اما إذا كان الجماعه فما يفوتك لا يفوت غيرك وما يفوت غيرك لا يفوتك انت وبس فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس ان شاء الله هذا يعني آخر كلامه أيضا يعني استدل الشفائي بقول العز وجل ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ونوله ما تولى ونشبه جهنم وسائف مصيرا ابقى ومن يشاقر الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين يبا الذي يثير على خلاف ما اتفق عليه المسلمون هذا يثير على خلاف سبيل المؤمنين نعم الدليل ومن يشاطق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله زهنم وساءت مصيرا لا ف Där clothout ما هو الآن المنكر هذا الذي اتفقوا على أنه منكر هل اتفقو على أنه منكر لأنهم أجمع على ذلك ولا على علىه منكر لوجود دليل وانا الآن هم اتفقوا طيب اتفقوا الايه معا زل ما يكون اتفاقهم هذا لوجود الدليل على أن هذا إيه منكر يعني انا بتكلم على الايه نفسها مع زي اما مثلا ايه ومن يشاكق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين ده ينفع نقول ان ده ايه على أن الاجماع حجه الايه حجه على أن الاجماع ايه حجه فين بقى ويتبع غير سبيل المؤمنين كان المؤمنين اتفقوا على شيء هو خالف سبيلهم وطريقهم في ذلك معايا واللي مش فاهم هيقول يعني ثلاث مرات حتى وقفت على دليل إجماع فيها وذكر هذه الأيض واضح؟ <صفيق> <صفيق> <صفيق> قال أنواع الإجماع الإجماع نوعان قطعي وظمني فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة إجماع قطع يعني يعلمه المعلوم من الزين بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنة وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله يعني إذا كان إنسان يعلم أن إجماع المسلمين على وجوب الصلوات الخمس وخالف ذلك ولم يخالف جهلا بالمسألة هو كافر ليه؟ لأنه أن ما هو معلوم من الدين بالضرورة تعريف المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي استوى في علمه العام والخاص يعني كل الناس يعلمون ذلك بخلاف مثلا مسألة إن العمي لا يعلم مثلا أن إجماع الأمة على أنه يحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وقالتها العمي ما يعرف أن هذا يجمعت عليه الأمة بدلات مثلا قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع المرأة بين عامتها وغالتها ما, ما دا لا يعلمه العام والخاص واضح يبدأ دا إجمع أظن وليس بإجمع قطع القعدة صحيحة لهو إيه الذي ينكر ما هو معلوم من الدين بالضروره هذا يكفر مع ازاي المساله بقى الايه الثانيه هبقى ان هذا كان من المعلوم من الدين بالضروره المساله هذه فانكرها يكفر بذلك المعلوم من الدين بالضروره يدخل فيه الاجماع او قطعي صح ويدخل فيه مسائل اصلا هي معلومه من الدين بالايه بالضروره يدخلوا في لإجماع القطعي بأثماله معلوم من الدين بالضرورة مع زي فمن أنكره فيكون كافرة وصلت يعني الإجماع القطعي هذا أصلا مما هو معلوم من الدين بالضرورة لا أحد يقول مثلا أن رجل يجمع بين المرأة وعمتها هذا من المعلوم من الدين بالإيه بالضرورة لا ده هناك أن المسلمين من يجهل ذلك واضح؟ قال والإجماع الظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته في الإجماع الإيه الظني هذا ليه اختلف العلماء في امكان ثبوته لأن العلماء تفرقوا في البلدات أهل لما أقول أجمع المسلمون على كذا وكذا ما يدريني لعل البعض إيه قد خالص في المسألة لذلك الإمام أحمد يقول من ادعت المسألة في الإجماع فقد كذب فقد كذب ما يدريه لعل الناس اختلفوا طب هذه الجملة تحمل على إيه تحمل على ما بعد تفضل كالصحابة في البلدان يبقى ممكن نخلص من ذلك بأن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه القرون المفضلة مثلا قبل أن تستسع البلاد وأن يتفرق الناس والعلماء في البلدان عزيزي يبقى مثلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أن يقول أجمع العلماء على كذا وكذا ليه؟ لأن العلماء أي الذين على دراج المثالة في موقع الحدث لم يتفرقوا بعد مثلا نفترض نحن العلماء الموجودون في الأمة زي؟ وكلنا اتفاقنا على قول واحد جاز لرجل أن يقول أجمع العلماء ليه؟ لأنه لا علماء غير الموجودين الآن واضح؟ لكن الآن في عصرنا مثلا هل يعني يصح من احد ان يقول اجمع المسلمون على كذا وكذا لا ممكن يقول اجمع مثلا اجمعت اللجنة الدائمة ايه معروف ايه علماء الصعودية اجمع مثلا الاذهر الشريف على كذا يبقى علماء اللي هما ايه في المجمع الفلاني ده ماشي يبقى نقل الاجمع عن المجامع ماشي الاجمع عن المجمع هذا عن علماء المجمع هذا فقط دون ايه غيرهم لا وإن كان يعني بعض أهل العلم قال كل من تكلنا في هذه المسألة ودونها في يعني خطبه القرافي وغيره عدى ذلك إجماع معاه إزاي لكن من قدرش نقول فيها إيه الإجماع الكامل بمعنى أن كل العلماء اجتمعوا وقالوا بنفس الإيه القول لا كما أن هناك علماء غير معروفين أصلاً يعني مثلا الموريتانيا ما أحد يسمع عنه وهي تخرج علماء أجلاء على رأسهم مثلا الشنقيت سواء الأول أو الثاني معا ازاي؟ فهناك علماء أصلا غير معروفين كيف بقى أقول أجمع من المسلمون؟ واضح؟ قال والظمني ما لا يعلم إلا بالتتبعي والاستقراء وقد اختلف العلماء في إمكان وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر لاختلافه وانتشرت الأمة معي يبقى هذا هو الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه القرون الثلاثة المفضلة واضح يا شباب ما الفرق بين الإجماع القطعي والإجماع الضني القطعي اللي هو والظني ما هو ما لا يعلم إلا بشتبه والاستقرار لذلك الإجماع الضني هذا لعالم أن يخالفه ويقول لا المسألة ما فيها إجماع أصلا مثلا الإمام النووي يقول في مسألة مس المصحف على غير وضوء فيقول وهذا مما لا خلافة فيه معاذ زي ده لا لقائل أن ينكر هذا الأصل الإيه؟ الإجماع كما قال الإمام الإيه؟ الشوكاني فينا الأوطار يقول له هناك المخالف فلان وفلان وفلان معاذ زي فهذا إيه ما ندرسه من ده إجماع قطع لو إجماع قطع لا يخالف أحد أصل مع أن مثلا مسألة كمسألة الإجماع عندنام الشوكاني لم تؤثر عليه في نيل الأوطار معا زي ممكن تجد لها تأثيرة مثلا في الثيل الجراف معا زي لكن في, مسألة في كتاب زي مثلا كتاب نيل الأوطار لا تجد أن هذه المسألة يعني تأثيرا قويا يظهر في ترجيحات ما فأنا أرجع المسألة الأصلية هي الإجماع ليه الظني ممكن إنسان يقول مثلا في إجماع ولا يكون بالمثلى ايه اجماع واضح؟ يعني مثلا مثلا كما ايه ده تناجا اثنان يتناجا اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجا اثنان دون الثالث فان ذلك يحزن صح امامنا مثلا يقول في شرح مسلم طيب هبقى ان كانوا جماعه يعني مثلا اثنين واثنين هل يعتبر هذا تناجي قال لا لا خلافة فيه بين العلماء وقال هذا ترجع مثلا ابن حزر في سفح البار يقول وقد اختلف العلماء في التناجي بالجماعة وقال ابن ستين مثلا ويوضحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صار فاطمة في حديث عائش أما في مرض موته وصار فاطمة مرتين مرة بكت ومرة ضحجت وفرحت مع ازاي فهذا ايه تناجي جماعة جماعة مع ازاي فهنا يعد ان المسألة ما بها خلاف وهناك يعد ان المسألة ايه خلافي ويرجح وان كان يعني ما يرجحه هو نفس ايه ترجيح نعم النوي الا ان الفرق ايه ان هذا قال ايجمع هذا ذكر فيها ايه الخلاف اه لقالوا هنا في المسألة واضحا لا ابن المنزم يعني ايه بعض العلماء قاله هو من المتساهلين وبعض العلماء قال هو يخرج من العهد بقوله لا اعلم احدا خالف في كذا وكذا دائما يقيد بايه بعدم يعني هو لم يعلم فيخرج من الايه من العهد بخلاف ما يقول اجمع المسلمون على ان المرأة لا تجب عليها صلاه الجمعه عايز ما قال ايه لا, لا اعلم خلافا في ان المرأة لا تجب عليها صلاه الجمعه ولم يقول لا أعلم يخرج من العهد واضح اطلع مثلا على قول ستين عالما أو قول مئة عالم فوجدهم يقولون بأن المرأة لا تجب على صوت الجمعة فيقول من خلال تطلع أو اطلاع على أقوال هؤلاء العلماء يقول لا أعلم خلافا في كذا وكذا واضح قال واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيحا صريح غير منسوخ مهم جدا الامه لا تجمع على خلاف دليل صحيح ممكن تجمع على خلاف دليل ضعيف ممكن تجمع على خلاف دليل غير صريح ممكن تجمع على خلاف دليل اصلا منسوخ لكن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ لا قال انها لا تجمع الا على حق وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر يعني ان اطلعت أنت على إجماع ويعني ظننته مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فإما أن يكون الدليل غير صحيحا او غير صريحا او منسوخا او في المسألة خلاف لم تعلمها أصلا معا إزاي؟ أنت أصلاً بتقرأ مثلاً بالإبام النووي مثلاً في المجموه وعد المسألة من المجمع عليه لكن أصلاً أنت في خلطك يعني الدليل أنه ليس أصلاً يقوله كذا ألا يحق لأحد أن يستنبط منه خلاف ما يعني ذكر الإجماع عليه معايز زي طيب أنظر إما أن يكون أصلاً فهمك للحديث غير الصحيح معايز او أو أن المسألة أصلاً إيه هي فيها خلاف معايز لأن الأنو في غالب الحين لا يعتد بخلافة الظاهرية أفضل وكثيرا ما يكون يعني, إيه؟ يعني أقوال يعني لهم أن القوة ما لها وعلى أكثر معنا هذا في فقه لك المتواجد صحيح واضح الكلام إلى هنا معايا بسل قال شروط الإجماع للإجماع شروط منها اولا أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء او ناقله ثقه واسع الاطلاع يبقى يثبت الاجماع بطريق ايه صحيح مشهور بين العلماء ان ال... انه اجمعوا على كذا او ان من نقل الاجماع رجل كابن عبد البار مثلا له يعني اطلاع كبير جدا جدا بكلام العلماء في المسائل فلما يقول اجمع العلماء يبقى هذا ايه مثلا يقبل منه وايه ابن المنذر واضح له اطلاع كبير بالاطلاق العلماء فيعني يقبل قوله في نقل الاجماع بعض قوله في كلام مع ازاي وليس كل من ينقل في الاجماع الحق في خلافه لا مع ازاي جل ما ينقل فيه الخلاف هو صحيح جل ما لا ينقل فيه خلاف هو صحيح واضح في على المدارج الايه اللي احنا ان مشو بعد بعد كون مشكل لا يعتبر تقصد يعني اذا اجمع العلماء على مسألة ثم جاء عالم اخر تخالف فيه مع ازاي تقول بهذا ينقض الاجماع الاول لا ينقض وان الامه متى اجمعت على قول معين لا يجوز لاحد ان يخالفه اصلا مع ازاي حجه عليه نعم لا يجوز له مخالفتهم على المجتهد عن مجدد المطلق واضح؟ هتأتي معنا المسألة الآن الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر يعني إيه؟ الآن نحن اختلفنا في المسألة فانقربنا متنا فجاء جيب آخر فأجمعوا على نفس المسألة التي اختلفنا فيها أي وعدوا ذلك إجماعا لا يعد إجماعا على الراجح من أقوال علماء واضح ولا يعني يحق لأحد ممن يأتي من الجيل الثالث مثلا أن يقول لا يحق لأحد منكم أن تختلف لأن الجيل الثاني أجمع على المسألة لا لهم أن يختلفوا لأن الإجمع أفضل لم يثبت مع لأن هناك الإيه المخالف لذلك يقول من شروب الإجمع ألا يسبقه خلاف مستقر ان سبقه خلاف لا يكون إجمعا حتى لو أجمعه فإن ذلك فلا يجمع لماذا؟ لأن الأقوال لا تضطل بموت قائليها <تصفيق> ألا يسبقه خلافه يعني الآن اختلفوا في مسألة نفس الجيل ثم بعد قليل أجمع المسألة إذا ليس بخلافه مستقر مع زي كان مستقرا ثم قبل أن يموت أجمع المسألة طيب هي في المثال هو كل الا يسبقه خلاف مستقر فلو الآن اختلف ثم اتى من بعدنا فاجمع لا يعد ذلك اجماع لماذا لأننا لم نقول اب اجماع حجه وان لا تجمع على لا لا تجمع على باطل لو قلت بأن هذا اجماع لكان من قبلنا اختلف وليس في اختلافين ايه حق مع ازاي لان لابد علينا ان يكونوا أجمع على المثال المحق توابه المثالة ولا إيه يقول أن لا يسبقه خلاف المستقر فإن سبقه ذلك فلا إجمع لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها فالإجمع لا يرسع الخلاف السابق دي مهمة جدا إحنا اختلفنا من بعدنا أجمعه هذا الإجمع لا يرسع خلافنا وإنما يمنع من حدوث خلاف ده جملة جميلة جدا وإنما يمنع من حدوث خلاف يعني إيه نحن أجمعنا على المسألة الجيل الذي ياتي بعدنا لا يحق له أن يختلف أصل إجمعنا يمنعهم من خلافهم من أن يكون بينهم خلاف في المسألة التي أجمعنا عليه واضح؟ ها؟ إيه نعم إذا أجمع الجيل الأول ثاني. أنا عندي أكثر مسألة أنا عندي مسألة الآن إحنا اختلفنا وكنا الجيل الأول فأتى جيل ثاني فأجمع المسألة فأتى جيل ثالث يحق له أن يختلف المسألة يحق له أن يختلف المسألة عشان بس على ليه؟ لأن أصلا بيجمع الجيل الثاني لا يعد إجماعا بقى حج لا تجز مخالفته الذي لا تجوز مخالفته هو ما أجمع عليه الرعي الأول أو الجيل الأول عشان كده بس إيه وضحته لأنه هو يتكلم على أكثر المسألة الجيل الأول اختلفه الجيل الثاني أجمعه الجيل الثالث يحق له أن يختلف الجيل الأول أجمع الجيل الثاني اختلف لا يجوز وصلت كده قال في لا ليرفع الخلافة الثابت وإنما يمنع من حدوث خلافه وإنما يمنع من حدوث خلافه قال هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه وقيل لا يشترط ذلك يعني لا يشترط أن يصدقه خلاف بل لو اجتمع العلماء في الجيل الثاني على مسألة عد إجماع ولا يحق لمن بعده من الجيل الثالث أن يخالف ولا أن يقول الجيل الأول اختلف يجوز لي أن أخالف لا ده القول الثاني قال وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده وهذا قول مرجوح لماذا؟ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها فهي باقية ها؟ في حاجات في المسألة هذه المساله هذه الجيل الاول اجمعوا عليها ما تكلموا فيها يعني الان تطرح في المساله طيب حصل فيها خلاف بعد فتره ظهرت ظهار الحاجات او تكون من الصح كده حصل اجماع بعد الفراعنه الحل بيجوز ثاني الجزئيه الاخيره الجيل الثاني دوت ماشي اجمعه برضو ضمن مقاله على لا اختلفوا اختلفوا على حكم ما فبعد الجيل دوت الجيل اللي بعده ظهر له دليل فاجمع فيه الجيل تقصد بقى ان عده هذا اجماعا لا لا نعده باجماعا لان الان الجيل الاول هذا اختلف وكما قلنا في ادلة الاجماع ان الدليل قد يفوتك لكن لا يفوت الجماعة كلها معا ازاي مع بس راحزة انت تطرحها دي مسألة بعيدة جدا اللي لان نبول اجماع الذي انضبط هو ما كان عليه القرون المفضلة قبل ان يتفرق العلماء يبقى لما يكونوا كلهم موجودين عايز ازاي انا عندي دليل ليس عندك فانا اطرحه انا اطرقه عايز ازاي فالباقي الاجيال هدية خلاص اصلا الـ الـ لما اختلفوا انا عايز اوصل لك ازاي انا اقول انهم اجتمعوا ويعني دليل غائب عنك لا هي عن الاخر ليه لان فلان حدثني بحديث لم يحدثك به صح كل انسان طرح معين ده فاجمعنا في المسألة على قول هذا يعد ايه اجمعنا لكن المسألة انت بتقولها بتقول ايه هم مسألة ظهرت معا ازاي فالعلماء اختلفوا فيها معايا كده فاتى جيل بعدهم معايا قالوا بقول قاله بعض من اختلف في المساله ليه لدليل ظهر طيب هذا القول قال قال به بعض من خالف في الجيل الذي قبلهم مع ازاي وانا عرفت ان هاني قال كذا ودليل كذا وانا لم اقل بقوله ليه بقى لان عندي مثلا حديث ضعيف مع ازاي دي بقى المساله دي ممكن انا اتكلم فيها اقول ايه لو اتوا بقول لم يصبق... لم يسبق اليه يعني فلان مثلا قال حرام الثاني قال لا دا هذا أصلا إيه مستحب أتى باء فقال هذا أصلا نكروه ودليل الحرام كذا وخرج عن الحرام إلى الكراهة لكذا ولكذا معه ازاي؟ لكن المسألة قولة لا وصلة ولا ايه؟ لأنه يقول لهم خالفوا في المسألة اصلا خالفوا في المسألة كل طرح قوله وكل عنده دليل فالذي اليه وصل لدليه فما الادله التي وصل اليه وصلت إليهم وقال بعضهم بها وقال بعضهم بخلافيه وقال كذا يبقى دي مساله ثانيه وصل يا شباب لا لا يعد اجماع نعم يبقى اجمع الجيل الذي قبلنا على قولين ونحن اتينا بقول ثالث يخالف القولين الاوليين يجوز لنا مع ازاي ويجوز ان نقول اجمع العلماء على القول كذا وكذا واضحه امم زي ذره الدليل يعني مثلا زي ذره التبغ اكتشف نظره يعني طور الالحرام محله وبعدين اكتشف نظاره دوت حصل ايه يا جماعه لانعرف في يعتبر يا جماعه اجماع مش شايف ان هو ذره دليل يعتبروا اجماع ها مش ده كده يعتبر دليل ماشي اكتشاف من دليل؟ هاتي ماشي. ده اجماع كده خالص ده اجماع لا معنى الرد بتاعي بقى ان الان اين العلماء الذين اجتمعوا والذين جلسوا على مائده واحدة حتى نقول اجماع المسلم المسلمون او حتى نقول اجماع المسلمين لا ده انا اقول لو لو اجتمعوا ازاي وقالوا كل من له درايه بالمسائل فلياتي في يوم كذا في مكان كذا يجوز لي ان اقول اجماع المسلمين على كيفك وصله أنا بس أصم لأن المثال دي أفضل هي محل خلاف بين أهل العلم مع ذلك عشان يوصلني في نوة ليه أنه ممكن يحصل إجماع إلى الألم يعني شبه مستحيل أن يحصل إجماع وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن يعني عقدة في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده وذكرنا ان هذا قول مرجوح يقول ولا يشترط ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم يعني مثالة ثانية هل يشترط انقراض العصر يعني اننا علماء العصر ويجمعنا على مساله بعد اجماعنا يعد ذلك اجماع مباشره ولا يعني لابد ان نموت اولا او ينقرض هذا العصر ولا يرجى فيه احد عن قولهم الاقرب انه بمجرد اتفاقهم يكون اجماع مع ازاي لان انا لو كنا بالقول الاخر يبقى معنى ذلك اجماع الامه على خلاف الحق فتره من الزمان معزيز. وهذا يخالف ما ذكره الله عز وجل وضحي شباب يبقى لا يشترط انقراض عصر المجمعين ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفتهم بعد لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر نفس أهل العصر والذين يلونه لا أحد يخالف لأن الإجماع حدث قال لا لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه شوف تب اللي هو من صرف نديره بس نعم وهي الشيخ بن في الشرح يعني ينقل واقع لم يذكر أطرافين بالضبط يقول وقد ورد عن عمر ما يدل على ذلك فقد, أجمع فقد جمع الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم على مشورة واتفقوا على شيء ثم تغير رأي بعضهم إما علي وإما ابن عباه فقال عمر رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك وألغى يرتدي قميصا أي مهولة وألغى رجوعه ولم يعتبره طبعا هذه يعني غير واضحة المعالم لكن هذا يعني ما ذكره ألا يسبقه خلاف مستقر طيب فإن سبقه فلا إجمع فإن سبقه خلاف مستقر وإجمع العلماء في العصر الذي يلونهم إيه ليس بهذا بتاتة تعال بقى <تصفيق> حتى وإن أجمع القرن الثاني على أحد قولي القرن الأول فإنه لا إجمع طيب مثال ذلك من نقل الإجمع على أن الطلاق الثالث يكون بائنا يعني من قال للمرأة فيها أنت, أنت طالق طالق طالق بعض العماء يقول هذا تبين به المرأة الثلاث طلقات وقع طيب ليه يقول هذا اجمع طيب اجمع ليه لان المسلمين بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد ابي بكر ويعني شيء من خلافة عمر اجمعوا على ذلك طيب بس هناك المخالف ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر ابي بكر وفي صدر من خلافة عمر الطلاق الثلاث يقع واحدة معزي. فهناك خلاف لا يصحب أن تقول أجمع المسلمون على أن ثلاثة طلقات تبين به المرأة ليه لوجود الخلاف يكون مثال وذلك من نقل الإجماع على أن الطلاقة الثالثة يكون بائنا لكل هذا لا يمكن لأنه كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن طلاق ثلاثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يعد واحدة ولهذا قال ابن قيم رحمه الله في ألم الموقعين لو عكس دليل هذا المستدل لكان أقرب للصواف يعني لو قال أجمع المسلمون على أن ثلاثة لقات تقع واحدة لكان أقرب إلى الدليل لأن هذا القول هو كان القول الموجود أصلا في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر وصل الكلام ولا إيه <تصفيق> يعني <تصفيق> اللي هو طلق. هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن آه يعني ما فيه يعني ذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الرجح في المسألة الأول لا يعد اقرارا انما النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم الله عز وجل مع ازي لكن المساله اصلا هي فيها خلاف بين العلم هذا ليس من ناحيه الايه الاجماع مش, مش في دائره ايه ذكره الاقوال الان لكن أنا أقول هذا هو الراجح لكن باب النظر للمساله هناك ايه المخالف حتى ان عمر يقول ا أن الناس قد تعدلوا في أمر كان لهم فيه يعني تريف مع ازي فلو أسجريناه عليهم ثلاثا فأسجرهم عليهم ثلاثا فكان من يطلق مراته ثلاثا في مرة واحدة تبين منه المرأة ويحكم عمر بذلك وصلت يعني هذا من ناحية لي السياسة يعني لا فيه دليل هياتي معنا ده قال ابن القيم لو عكث دليل هذا المستدل لكان أقربا للصواب يعني لو قيل بل الإجماع على أن الثلاثة واحدة لأنه مضى قرن بل مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتان من خلافة عمر الطلاق فيها واحدة فأي إجماع أصح من هذا الإجماع لكن اشتهر القول الثاني بين الناس بعد أن قضى به عمر رضي الله عنه سياسة لا تشريعاه طب يعني ايه لان عمر لا يمكن ان يشرع الشرائع لكن قضى به سياسة من اجل ان يمنع الناس ويردعهم عن الطلاق الثلاث يعني انا ممكن سير الناس على قول مع ازاي خلاف اصلا القول هو الاصلي او خلاف القول الراجع او خلاف ما تدل عليه الادلة لارضعهم بهذا القول طب هو ايه الدليل في ذلك؟ قال وهذه السياسة قد جاءت بمثلها السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمنع الناس من الشيء من باب الرابع كما فعل عليه الصلاة والسلام حين رأى النيران تحت القدور تطبخ فيها لحوم الحمر في خيبر أمر عليه الصلاة والسلام بإراقتها لأن أكل لحم الحمير لا يجوز فأمر بإراقته وكثر الأواني ما علاقة الأواني أصلا تعذيرا حتى رجع في ذلك فقالوا أولا اغسلها يا رسول الله فقال اغسلوه مع ذي فكان يعني بعض العلماء الصنبط من هذا الحديث أن كافتر الأواني لا يدخل في المسئلة أصلا لكن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم صدر لرضع الناس عن ذلك يبقى من يعني أكل لحم هذا الحمير او كذا لا يجوز لا ويجب على أن يكسر الأوانية يعني فوق هذا الحكم أنت واضح للاستدار أو مش, مش واضح فهم يقولون أن عمر قاد لهذا سياسة لا تشريع تشبيع فلمفتن الآن أن يفتي بأن أثلاف طاقة واحدة يعني زي بالنظر لا تبين لما يفتي بأنه طاقة واحدة لا تبين لكن على هذا عمر هذا تبين منه المرأة يعني ما يبقىش ردع بس لكن لو حدث ما يتبين منه المرأة ما هذا من باب الردع الذي يطبق أصله هو يعني الآن أقول إيه خضع به تبين به المرأة من باب إيه الردع طيب ما هو أنا لو قلت أنا لا تبين يبقى إيه الردع ما أنا أعطي لنفس المسألة واخلا وده إيه وكان <تصفيق> في الأصل أنهم كانوا يأخذونها في, في فلما فلما عهد أبي بكر, بكر. فلما تغير الحال تغير الحكم حصل إجماع وذلك منهم وذلك مش فهم بالجزء الأخير لما لما يعني الآن كانوا يأخذون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر ثم قال عمر هذا في وقت كان المسلمون فيه مصطبعفون أما الآن ولهم فيها شوكة فلا نعطيهم من الإيه من سائم المؤلفة قلوبهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر لم يعطي المؤلفة قلوبهم لما عمر سيكون عمر رجعهم ومباردش الدول آه دا أنت تقصد بقى في عصر أبي بكر لما عمر قضى بذلك وخالف أبو بكر لأن أبو بكر كان حينئذن هو الخليفة ما يت لا لا هو يتكلم الان ما... لا لا لا لا فخالد بن بكر في خلاصه لما تولى عمر ده لم يعطي سام المؤلفه مع زي ده كان في عهد يا ابن بكر في عهد بكر نفسه او عمر لم يعطي المؤلفه فقال له ابو بكر اعطيه مع زي تقصد هذا لا انا وقت سيدنا عمر لما لما كده جت لما سيدنا عمر هذه المساله تدخل معنى لماذا لان فيها اصلا تاويلا ما هو التاويل هو عمر كان يظن أن المؤلفه قلوبهم يعطون في وقت ضعف المسلمين فيقول الآن وقت عز ده وقت قوه لا نعطيه ما زي بخلاف المساله التي نحن بصددها دي ممكن نقول على هو كان يظن ان العله تتبع الحكم وكان يظن ان عله اعطاء المؤلفه قلوبهم هو ضعف المسلمين العله زالت فيزول الحكم لا اذن ممكن نؤلف المؤالفه قلوبهم يعني انسان مسراني نظن انه يسلم او كذا فيعني في اولف قلبه بالايه بالمال هذا ده ده الايه الاقرب فينا في الايه في لكن لا تدخل معنا في دائره النقاش اصلا قال و اذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار هذه مسألة تسمى بالإجماع السكوتي يعني إيه أنا قلت بقول وكان العلماء كلهم مجتمعين ولم ينكر أحد منهم علي هذا القول أيعد هذا إجماعا وصل المسألة أنا الآن قلت بقول والعلماء مجتمعون ولم ينكروا علي ولم ينكروا علي يعد هذا إجماعا إجماعا سكوثيا محل إخلاف بين أهل العلم الأول ليس بإجماع ولا حجة وهو قول الشفعي والمالكية وقالوا بأنه لينسب لساكت قول لينسب لساكت قول هذا الساكت لو أنا قلت بأنه إجماع ما سبت له إيه القول بما قال المتكلم أصلا والقول الثاني ليس بإجماع ولكنه حجة ضمنية طيب الإجماع حجة قطعية حجة قطعية عضاج فهم ليس بإجماع ولكنها حجة ظنية وقولوا بعض الحنفية وبعض الشافعية واحتجوا بأن حقيقة الإجتماع هو الاتفاق من الجميع والتكلم الجميع أما هذا لم يتحقق في الإجماع السكوتي عليه الصلاة حط على سد بقى. لما جمال لأنه رخب صار قال واحتج بأن حقيقة الإجماع هي الاتفاق من الجميع حقيقة وهذا لم يتحقق في الإجماع الثقوتي لأن السقوط مهما يقيل في دلالته على الموافقة فلن يكون كالصريح حتى ونقلت هو ساكد عشان هو موافق لا يعني يتفق هذا مع من تكلم وقال وقال نعم هذا القول هو الذي تدل عليه مثلا الادلة او الحطم في المثالة لا حرمت لا يتفق هذا مع ذلك قال فلن يكونك الصريح في دلالته على الموافقة فلا يعتبر اجماعا ولكن لرجحان دلالته على الموافقة اعتبر حجة ظنية وصل هو قال ليس كالاجماع الصريح لكنها حجة وتكون أقل من الإجماع الصرح فهي حجة ظنية وليس بإجماع حجة ظنية يجوز المخالفة أما الإجماع هذا لا يجوز لأحد أن يخالفها حجة ظنية يعني أنت تستبل بدليل مع زي فأتيت وخالفت وخالفتك وستبللت بدليل آخر يجب وصل القول الثالث وراجح هو كالإجماعي الصريح وإن كان أقل منه وهو قول أكثر الحنفية وقول الحنبيلة احتجوا بأن السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى قامت القرينة وانتفت الموانئ ننسبه جدا بقى هو يقول إيه؟ هو قول أكثر الحنفية وقول الحنبيلة طب احتجوا بإيه؟ بأن السكوت يحمل على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك ومتى ما انتفت المواند الان انا انظر للسكوت هما سكتوا ليه يمكن يكون سكتوا عشان لسه محتاجين ايه مهلة وقت ينظروا في المسألة ويجمعوا الادلة ويرون هل هو فعلا الحكم ده والحكم في المسألة ام لا ممكن يكون ده سابل ايه السقوط فاذا ما اعطيتهم مهلة ليه التذكير والنظر في المسألة ولم يقل أحد منهم بخلاف ما قال هذا القائل في هذه المسألة إذا دا قرين على أن سكوتهم دليل لإيه لموافقتهم وانتفت الموانئة طب ما ممكن يكون سكتين عشان الحاكم يعني يرفع الإيه العقاب إذا خالف أحد فسيقفعل به كذا وكذا مع إزاي طيب ما في أصلا إيه مانع من سكوته لم يهددهم أحد بشيء وكذا إذا انتفت الموانع مع إزاي وقامت القرينة دل ذلك على أنه كالإجماع الصريح لبدال الأكرد نحن نقول هو كالإجماع الصريح وإن كان أقل منه متى ما قامت القرينة وانتفت الموانع وضحت يقول الشيخ وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا فعلا واشتهر ذلك بين أهل الإجتهاد ولم ينصروه مع قدراتهم على الإنكار واضح الكلام ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل يكون إجماع وقيل يكون حجة لا إجماع وقيل ليس بإجماع ولا حجة وقيل ان انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الإنقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوى أظن أن المسألة كإيه يعني واضح لعل مسألة واحدة تبقى أنا وهي يعني احنا ذكرنا في طريق الكلام وتاتي بتوسع في الوجيز ان شاء الله ان العلماء اذا اختلفوا على قولين هل يجوز لمن يأتي بعدهم ان يحدث قولا جديدا ام لا يقول القياد تعريقه وفين الورقة وفين الاخفة اللي هم يخذوا ثم تعطيهم من الله هو ذكر اربعة اكوال زي... لكن اوه لا لا هو هو هو نفس الاخير لكن بزيادة قيد ايه بزيادة قيد اللي هو انقرضه قبل الانكار هو هو هاتي الورقة هن تصور على اهل المعيشه كلام هل تنمت كلمس خيرا؟ شو مديك عالسفر؟ شو مديك عالسفر؟ مدعو في أخير هل نخلت بسكت ببايد من داع تمام؟ مدعو في بحيث ماشي صد طيب يا أحمد في حد هنا قعد طيب محمد. شو محمد قعدنا هنا هم هنا رأي خش المتحانسة؟ بقى تنسخة بقى الاخ اللي هي. الله رحمه طيب يقول تعريفه الاخ اللي كان معاك وعطاني الوراء اخذت نسخة طيب تعريفه القياس لغة التقدير والمساواة تقول قصة الثوبة بالزراع اي قدرته به وتقول هذا على قياسي هذا أي مساواته به الصلاحا تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما تاني تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما عندكم رفي أربع اصل وفرع وعلة وحكم طيب الآن الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا إذا نوضي للصلاة من يوم الجمعة فاتعوا الى ذكر الله وظلوا البيع صح حرمة البيع بعد نداء الجمعة ده أصل ولا فرع ده أصل صح طيب تأذير او عقد إزار ديت بعد نداء يوم الجمعة ده فرع ولا أصل ها فرع طيب علت النهي عن البيع بعد نداء الجمعة التشاغل عن صلاة الجمعة دي الايه دي العل صح؟ طيب هل العل دي متحققة في عقد الاجار مع زي يبقى الحق نعطي للفرق كما هو للأصل يبقى حرمت عقد الايه الاجار بعد نداء الجمعة واضحة؟ يا أيها لذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ولي من عمل الشيطان يتجدنبون حكم شرب الخمر إيه ده أصل ولا فرع طيب نبيت بقى لإيه الطمر أو الشعير او كذا ده فرع طيب لماذا حرمت الخمر إيه العلة لأ لأ؟ لأن نبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام يبقى دي الإيه العلة اللي هي الإيه الإفكار تغطية العقل على وجهه اللذة والنشوة والضرب طب هل هذه العلة متحققة أصلا في نبيذ الطمر او نبيذ الشعير هل من يشرب نبيذ الطمر يعني يذهب عقله ويشهره بنشوة ولذة وكذا ما جربتوش طبعا صحا لكن هو نفس الأمر يذهب عقله ويشهره بنشوة ولذة يبقى نعطيه نفس حكم الخمر يبقى حرمة شرب نبيذ الطمر أو الشعير نعم كده على سبيل على قول بعض اهل العلم ماذا؟ <مازال> ما على قول بعض اهل بعض اهل العلم كالحنفية وان كان يعني خلافوهم غير وعتبر في هذه المسألة قال بان النبي صفامة النبي ذا الذي حرمه هو ما كان من إيه؟ مما يفعله اهل المدينة وكسر ذلك على خمر اهل المدينة مع ازاي؟ وانا بقول لسا بقول المسألة خلافو هو غير معتبر لكن هذا أن أحدهم قال بهذا ننظر لنا مثلا من هذه الإيه؟ الوجه إذن أنا عندي أصل وعندي فرع وعندي علة وعندي إيه حكم لابد من توفر العلة في الأصل في الفرع كما توفرت في الأصل حتى نعطي للفرع حكم الإيه؟ الأصل يقول فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه والحكم مقتباه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها والعلّة هي المعنى أو الوصف الذي ثبت بسببه حكم الأصل هذه العلّة لماذا حرم الله عز وجل كذا؟ يبقى لي كذا فكل من توفرت في هذا الوصف أو هذا الحكم أو هذه العلّة نعطي نفس الحكم ها. إما أن تعرف عن طريق النص وإما أن تعرف عن طريق الإجماع وإما أن تعرف عن طريق نفي الفارق بين الأصل والفرق كما سأتي معا ولكل مثال قال وقد دل على, اعتباري على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأكوال الصحابة فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان يبقى عطف الميزان على, الإيه؟ على الكتاب فيكون شرعا نازلا من عند رب العالمين واضح عطف الميزان على الكتاب فيكون إيه له نفس الإيه؟ الحكم يكون شرعا نازلا من عند الله عز وجل قال والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها دي ادله من قال بالايه بالقياس وإن كانت الظاهريه نفى اصلا الايه ولم يقول به وقالوا بأن يعني من اخذ بالقياس فكانه تتبع خطوات الايه الشيطان ليه لان الشيطان قا يتى لما امره بعض جلب السجود لادم قال أسجد لمن خلقت طينا يعني قاية بين خلقي الذي هو من النار وهو أفضل من الذي خلق من الايه من الطين فادى ان يسجد فاستكبره فاكلمنا الكاثرين مع ازاي واهل السنة يجيبون عن هذا بان هذا القياس هم يقولون اصلا هو قياس باطل لماذا لانه يخالف النص الصريح من عند رب العالمين بمعنى ايه بمعنى ان الله عز وجل لو قال لنا افعلوا كذا معي ونحن نقول يعني طب بس كذا طب كذا طب كذا, طب كذا واجهنا هذا النص الصريح من الله عز وجل بقياس اخرج لنا حكما يخالف حكم النص قياسا لا يفد به ولا حجه به اصلا مع كان الشيطان قايس لكن من يكون بالقياس انكر عليه هذا الايه القياس لانه لم تتوافر فيه الشروط التي سيأتي ذكرها واض الى غير ذلك من ادله بقى يعني هم يقولوا مثلا يا يولدين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والطاقوا الله أن الله سميع عليهم فكل من عمل القياد فكأنه قدم بين يدي الله عز وجل ورسوله قولا آخر وكذا لكن طبعا إيه؟ هذا كله يخالف ما يسير عليه من يقول بالقياس القياس مثلا ما فيها دليل أفضل حتى تكون لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وفي دليل معا زي وأنا أعملت القياس فأتيت بقول آخر لا ما فيش دليل ها ده انا بتكلم متذكر حديث لا تقدم بين ايدي رمضان يا الذين لا تقدموا بين ايدي الرسول لا عايز زي فاحنا بنقول ان المساله اللي احنا بنتكلم فيها على القياس ما فيهاش دليل اصلا واضح هو اللي هو ايه اصلا ابن القيم في ز... في اعلامه الوقائع يسمى القياس بالميزان الميزان هو القياس قال الله الذي ابن القيم يسمى القياس بالميزان ويقول نسميه أفضل بما سماه بعضه جل في كتابه فسمه بالميزان لأن الذي يقيس هذا كان يستعمل إيه الميزان يقيس بين الأصل والفرع هل هم فعلا متوازنان هل هم فعلا متواثقان في كل شيء لأن لو في شيء يعني اختلف بين الأصل والفرع طبما لعل الحكم يختلف بسبب اختلافي هذه الصفة يقول والميزان ما توزن به الأمور ويقايت به بينها اثنين قوله تعالى كما بدأنا اول خلق نعيده وقوله تعالى والله الذي ارثى رياح فتثير السحابة فسوقناه إلى بلد ميت فاحيين به الأرض بعد موتها كذلك النشور يبقى في الاية الاولى لما كنا قادرين على اتداء الخلق كنا قادرين على اعادته ليس هذا بقياس كذلك كذلك النشور كما اننا نحيي الارض بعد ما هي خراب لا آآ آآ زرع فيها ولا كذا كذلك ايه نعيد الاموات او نعيد الناس بعد موتهم كذلك النشور والكاف لي التشبيه قال تشبه الله تعالى اعاده الخلق بابتداءه وشبه احياء الاموات باحياء الارض وهذا هو القياس واضح شباب اكتب كل مثل ضربه الله في القران كل مثل ضربه الله في القران فهو دليل على القياس كل مثل ضربه الله في القران دليل على القياس لان المقصوده به لان المقصوده به الحاق الامر المعنوي بالامر الحسي الحاق الامر المعنوي بالامر الحسي معنى الكلام ان الله جل يضرب الامثال ليقرر بالناس فهم المسألة فالله عز جل يبين لهم ويقيس بامر ظاهر لهم الأرض لما تزرع هذا واضح لكل الناس كذلك نعيد الناس بعد موته يبقى يلحق الأمر المعنوي اللي هو مش متصور أصلا بأمر حسي متصور عندهم واضح قال ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها يقول لها أرأيتي لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال صومي عن امك طب فين هنا القياس طب <تحلتين> <ومتقال على> هو <ومتقال> دين الله على دين الايه <تصفيق> الادمي واضح يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الايه القياس يبقى ناخد من الايه المساله جواز أن تصوم المراه عن عن وفي لفظ اكدوا الله فالله احق بالوفاء ايضا ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود الرجل ابيض والمرأة بيضاء وولد لهما غلام يعني اسود كانوا يعرض به الزوجة فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها قال حمر قال هل فيها من أورق يعني فيها ابل كده في ابيض واسود يعني ضياض وسواد قال نعم قال فانا ذلك قال لعله نزعه عرق جواب فطعله يكون خد حاجه جينات من الايه من الاجداد ولا حاجه عايز ازاي طبعا انا ادبي يعني معايا فلعل اخذ يعني بعض الصفات الوراثيه للـ الوراثيه للايه للأجداد فقال فلعل ابنك هذا نزعه عرق طب ما لعله ابنك ايضا اخذ بعض الصفات من الاجداد واضح يعني ليس بمؤكد ان المرء يعني فعلت التحشمه حتى تقول هذا طب هنا النبي صلى الله استعمل الايه القياس ايضا في ايضاح المسألة وفي اعطائها نفس الايه الحكم قال وهكذا جميع الأنثال الواردة في الكتاب والثنة دليل على القياد لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره إلا هنا واضحة شباب نحن ننتهي إن شاء الله ساعة السابعة ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء يقول عمر بن الخطاب لأبي موسى ثم الفهم الفهم فيما أضلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عندك وعرف الأمثال أي الأمور المتماثلة ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وهذا هو الكتاب الذي صرح ابن قيم في اعلام الموقع قال وحكى المزني وهو من عيمة الشافعية ان الفقهاء في عصر الصحابة الى يومه اجمعوا على ان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل واستعملوا المقاييث في الفقه في جميع الاحكام طيب هل بقى إن احنا ممكن نقول كده ان المسالة فيه اجمع ما هو يقول ايه وحكى المزاني ان الفقهاء في عصر الصحابة الى يومه اجمعوا على ان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل واستعملوا المقاييسة في الفقه يعني لا يعتدوا بخلاف الظاهرية والظهرية يأثمون على انهم خالف صح ولا ايه لا طبعا صح له وجود المخالف الا وهو الايه الا وهم الايه الا ظاهري هذا هو فهم اصلا الايه المذهبي لعل كان بعض الايه الصحابه لا يكون اصلا بال ايه بالقياس الله واحد ها الان هؤلاء خالف وام لم يخالفه يعني يقول هذا لو كان فعلا اطلع على كل قول لأقوال الصحابة في المسألة هل تأخذونها بالقياس أم لا <تصفيق> ازاي <تصفيق> مش كده برضو لأن مثلا ممكن بعض الصحابة أنت أخذت بالقياس هو لم يأخذ بالقياس والأقوال واحدة ما هو أصلا هما لم يقلوا أن أخذ القياس قلناه يعني لأن أصلا الإجماع والقياس والكتاب والسنة والأمور التي تصمت من الأحكام لم تكن هكذا على فتح الصحاب أصلا يعني ما كان معروف أن الصحاب أصلا أن الأدلة التي تصمت منها الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس بل كان هذا في قلوبهم زي في صبات الأحكام يعني أنا أقوله مثلا أبوا عز وجل لما يقول فلا تكن لهم أفن لو أن إنسانا ضرب والدي حكمه ايه انت قلت ايه الظاهرية اصلا لا يقولون بالقياس ومع ذلك ما يخالفوك في حكمك بل قالوا ايضا يحرم ضرب الوالدين قال اصلا مش بدلالة القياس مال بدلالة ايه قال بدلالة النص ان الله عز وجل لما ينص على الاقل يريد الاعلى ايضا انت هو في الاخ لا هذا ليس بقياس ومن يقولون هذا يظهر من اللفظ اصلا انت تقول لا ده لا يظهر من اللفظ لكن من ناحية الايه ان احنا نقول طيب ما هو الضرب هل هو الضرب مثل التأفيف طب هو اللي الله عزيز الله حرم التأفيف اللي حتى لا ينزجر الولدين ولا وهذا من الايه العقوق طب الضرب فيه عقوق لوالدين فيه عقوق اذن الا الا واحدة فنأخذ او فنخرج من ذلك بان الايه الحكمه واحد مع ازاي وفي كثير من المثائل بس في مثال هم عندهم يعني ان لو مثلا عندي بك وقول لها في فلان تقدم لك ويعني قالت نعم سيتزوج يقولون اي يزوجها اليريد ان النبي صا قام قال اذنها صماتها وهي لم تصم بل تكلمت مع ازاي قد تدعو إلى الضحك لكن لو قررت في المحلة قد تغير رأيه يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد الذي لا يجري طيب هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذن يجوز التغوط يجوز أن تتبرز في الماء الراكد مع هذا قولهم في وفين يبدأ قولهم في <تصفيق> في غير اللي اللي في لإنت لما انت لما تقرأ له يعني هو سيستوعبك وصوله أصلا من مواصل انت ما انتش مطلع المسألة عندك مش مكتملة ما زيك فتليه مثلا أفرض المسألة في عشر صفحات فانت رايح جاي مع بقى هو كان قبالك في الفقه يعني لما تقرأ لأحد أعطيت عقلك له اللي يقرأ مثلا في صحيح فقه السنة يقول لأحد ده, ده هو فان ده القول ده هو تفهم جدا جدا جدا طب لو كان بنا فى ابن حزمى يخالفه مثلا فى القول الراجح تقرأ وله تقول ده رضى على كل الكلام العيد فانت لما فى الفقه بتعطى عقلك لمن تقرأ وله لذلك لو أردت ان ترجح لا تقرأ في كتاب واحد او لا تقرأ لمن يعني رجح قولك فقط اقرأ للمخالف لان المثابة متزنة وفين بلو عندك آلات الترجيح فهنا تقول إيه؟ بس هو هنا أصلا لم يرد طب هو رد أصلا؟ ده العلماء يقولون معنا إيه؟ قوله اللي أعلم فيه خلافا لا يدل على عدم وجده المخالف ندرسنا كده في الأصول فهنا أصلا ذكر هذه ولم يعلق عليه بخلاف ما لو قررت إيه؟ لواحد فقط ورزحت قوله ممكن تقلت بأدنى إيه؟ بأدنى كلام واضحة أولا إيه؟ ويجاب بلوان اللي بيقرأ في الشرحة ممتن عقله كله هو عقل الشرح المستنقع ف... عشان كده بيضل فتره الى ان يخرج من دائره المستنقع الم... الشرح ذات المستنقع فعلا ي... ي... يضل فتره ليه لانه والله يعني اصل ده كلام سهل و... وسلس وفعلا ده الراجل يعني زي ده الى ان يخرج عن نظام الايه الشرح الممتع ويتعود على غيره معايا محمود ولا كلام ده مش معاك خالص <تصفيق> طيب يقول شروط القياس للقياس شروط منها أولا أن لا يصادم دليل أقوى منه فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا اعتبرنا أن قول الصحابي حجة ويسنى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار يبقى لو خالف القياس الدليل من الكتاب أو السنة أو لا يعتد بهذا القياس طيب مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها وده اللي بيستعمل المفتي بتاعنا لأنه أقول لك المرأة الرشيدة اللي أنت بتقول لا يجوز أن تتزوج بدوني ولي طب ليه ما بتقول هو بقول لك كده وهو دايما في الكرد ليه يقعد كده ليه انت ما بتقولش ان هذه المرأة اللي هي اخصيحها ان تشتري وان تبيعها طبعا اللي قاعد بيصرر والله هي كلام منطقي جدا ايش معنا اللي ما قلناش بقى نهيكيب معها وليها وهي عايزة تشتري وبيها معزاي فاحنا بقول لنا هذا يا قياس اصلا ايه مصاب من النص لانكيحها ايه اللي بولي معزاي فلا تعضلهن ان ينكيحن ازواجهن اذا طرابوا بينهم بالمعروف الله عز وجل يوجه الكلام من للولي فلا تعضلهن معايا ايضا ولا تنكح المشركي ويوجه الكلام لمن للاولياء وابح فكل قياس يخارف نصا من كتاب او سنة او اجمع فلا يعتد به ولا عبرة به وابح لكن لما استهتجي بقى تقول ده, ده, ده, ده قياس فاسد والكلام يقول لك وانت تعرف اكتر منه هو بصراحه استاذ في يعني امور الاصوليه وما فيها يعني القياسات والقواعد الطرقيه دي يعني لا يمارى في ذلك حتى انت ممكن تقول ده انا قلت له كام هيقتنع ممكن انت تخرج من عنده وانت اصلا مقتنع بكلامه وده حدث يعني لكثير من الاخوه لكان يعني يقولون احنا متاكدين من الكلام يروح يحضر في جامعه الازهر سرعا ما يعني يكون يعني تلميذا من تلامذتي نسأل الله التهبير يقول مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة راشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها على بي على صحة بيعها مالها بغير ولي فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي إذ هذا الشرط الأول أن لا يصادم دليلا أقوى منه الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص او إجماع اللي أنا بقيس عليه هذا ما ينفعش يكون ثابت بقياس ليه لأن لعل القياس أصلاً الأول غير صحيح لابد أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص او إجماع فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح لماذا؟ اولا يقول لم يصح القياس عليه وإنما يقاط على الأصل الأول اولا لان الرجوع إليه أولى بدل ما بقول إيه الأرض يجري فيه الربة لأنه من المكيلات قياسا على البر والبر ورد فيه نص صح ولأ النص ال البر بالبر والقمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمس سواء بسواء يدا بيد فأنا بقول أن العلة في البر والطمر والشعير والملح أنه مثلا من المكيلة يبقى كل صنف كان مكيلا يجري فيه الربط ده انا بقول مثلا لكن ده مش ده الراجل بتكلم على عند الحنابلة ان المكيلة هذا يجري في عله الايه الريبه اعزائي وان الثمانيه تجري فيها عله الريبه الذهب والفضه الثمانيه والبر والصمر والشعير والملح ده المكيل مع ازاي ف انا بقول ان العله المكيل وجدت الارزه مكيلة يجري فيه الايه الريبه طيب مثلا الاسنان صنف اخر انا امثل بما يمثلون به الاشنان مادة تستخرجه من بعض الاشجار تستعمل في غفل الرأس ويتشبه الصابون لا الاشنان بضنم الهمد الاشنون لا, لا لا الاشنان بلاس الاشنان الضرة مثلا مع ازاي؟ من انتم مش مستوعبين معنا معنا وجي معنا في كتاب الطهارة طيب الذره فانا بقول ايه الذره يجري فيها عله الربا قياسا على الأرض طب ليه انا كده باقيس والاصل عندي ثابت حكمه بالايه بالقياس فيكون في ذلك تطويل بلا فائده لا ده انا اقول يجري فيه الربا قياسا على على البره مثلا برجع لايه للاصل طب ليه برجع للاصل اولا لأن رجوع عليه اولى ثانيا لان قياس الفرع الذي جعل اصلا قد يكون غير صحيح افرض اصلا ان الارز هذا ليس من المكيلات يبقى القياس الاول غير صحيح من باب أولى القياس الذي ليه لا يصح لان ممكن يكون الذره من المكيلات والارز ليس من المكيلات فواحد يجي يقول لي ايه هو الذره اصلا من الذره هذا من المكيلات لكن هو الارض اللي انت بتقول ده يجري في الظرع اللي تربى لانه مكيل هو الارض مكيل واضح فننع ارض الاصل ايه اولى لان قد يكون القياس الاول لا يصح فلا يصح الذي يليه ولان القياس على الفرع ثم الفرع على الاصل تطويل بلا فائدة مثال ذلك ان يقال يجري الربى في الظرع قياسا على الارض ويجري في الأرز قياسا على البر فالقياس هكذا غير الصحيح ولكن يقال يجري الربا في الزرة قياسا على البر ليقاط على أصل ثابت بنص طبعا أنا أرجع أقول أننا لا نناقش في الأمور الأصولية الأمثلة الفقهية يعني انا لست في معرض ما أناقشه هل الكلام بتاعه ده صحيح ولا لا ما ازاي لكن لما اكون بقى بندرس كتاب اللي بيوع مثلا باب الربا فانا اقول بقى قول الظاهريه وقال شيخ ثاني ثاني والشافعي واحمد بن حنبل والحنفيه ابدا افاتي ايه يكون مطعوم وبعضهم قال ده ان يكون مطعوما وماكلا وبعضهم قال ده ان يكون مطعوما فحس وبعضهم كالمالكيه قال يكون مكيلا ومدخر ما ازاي قال ان يكون مقتات فانا ساعتها لكن مثال الفقهي انا اتطبق على القاعدة الاصلية اللي هو ايه اذكرها فقط واضح قال ثالثا ان يكون لحكم الاصل علة معلومه ليمكن الجمع بين الاصل والفرع فيها فان كان حكم الاصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه مثلا الوضوء من لحم الابل ليه لماذا الله عز وجل اوجب على المسلمين اذا اكلوا لحم الابل ان يتوضعوا هذا امر ايه تعبدي انت بتقول ده امر إيه؟ تعبدي يعني لا يصل العقل اليك معايا فاذا كان علة حكم الاصل تعبدي كيف اقفت عليها انا مش عارف اصلا علة الحكم ده ايه اقف عليه ازاي لذلك يقول ان يقال لحم النعامة ينقض الوضوء طب ليه قياسا على لحم البعيد الإبل يقصد لمشابهتها له فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محضن على المشهور أي من مذهب الإمام أحمد قبلك إن في عبادات لا قياسة في العبادة وأقصب بالعبادة تشريع العبادة, تشرير العبادة يعني إيه الآن لو فيه يعني عاصته رقع الشمس كأن لا شمس فنرى الدنيا كان في وقت كسوف لكن ما فيه كسوف ما فيه إيه ده أصلا إيه غيوم وكذا كأن الشمس إيه مش موجود أصل طب هل ينفع أنه نقول بقى الآن يستحبوا او تستحبوا صلاة الكسوف طب ليه يقول لي أنا أصله طب إيه الفرق ده ما بين الشمس فوقت الكصوف والشمس في هذا الوقت لا فرق ما ينفعش ننقيس في دي بقى ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أن الكصوف آية من آيات الله عز وجل يخوف الله بهما أو يعني بالكصوف والخصوف عبادهم فإذا رأيتم لذلك فازعوا إلى الصلاة مع ذي ما ينفعش القياس في, في تشريع العبادات واضح الكلام لكن يصح بن نقيس في الأركان والشروب ويأتي معنا في الفقه إن شاء الله ده, ده فيها دليل معه إزاي حديث بن عباد تقريم في صحي الجامع مش بذكر لفظ الحديث لكن فيه دليل لا, لا فيه دليل بعينه كان يفجده في وقت الآيات او كبه مش متذكر اللفظ يعني ازاي لكن زي ما قلت كده ما ينفعش ان انا شرع ايه عبادة من باب الايه القياة وفي امور تانية تعبودية محضة يعني ليه انت بترمي بالحجارة في رمي الجمار مثلا في الحد طب ليه ما تجيش ترمي بالحجارة مثلا في اي عمود في الشارع ولا في ليه اشمعها في اليوم ده و اشمعها رمي الجمار فده دي ايه صن ايه؟ امر تعبودي وخبالك ان انت وانت بتفعل للعبادة غير التعبودية بيبقى عندك ايه نشأ وكوه لينك انت عارف العلة منها ايه؟ بخلاف الايه؟ الامر غير الايه؟ غير المعلومة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قاله انما جوع الى ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فانت وانت بتدمي الجمار عارف ان هذا من ذكر الله عز وجل فبقى عندك حاوية ايه؟ بتذكر الله عز وجل يبقى المثل التعدوديه لا قياس فيها ليه لان لا اعلم العله حتى استطيع ان اقيس الفرع على الايه على الاصل يقول رابعا أن تكون العله مشتمله على معنى مناسب للحكم ونقف عند الشرط الرابع ان شاء الله جزاكم الله خير. Hūtom